يوم من الايام رحت الى احدى المستشفيات مستشفى العجزة رحت يوم من الايام الى مستشفى العجزة وانا داخل المستشفى بين السراير وسلم على ذاك وذاك شد انتباعي ذلك الرجل الكبير في السن بلغ من العمر تسئين عام. نظر الي نظرات والله يا اخوة ما رأت عيني مثل تلك المنظرات فنظرت الي واذا بناثرت البأسة فذهبت سلمت عليه وإذا به كفى ما يرى أعمق قال لي يا ولدي تكفى طلبتك تكفى يا ولدي طلبتك قلت أمرني يا عم من العين هذه للعين هذه أطلب قال تكفى يا ولدي والله لي ثلاث أيام وأنا ذبحني الجوع ما أكل شيء ما شربت شيء تعودوا بالله المستشفى قال يا ولدي ما اشتهي اكلها يا الله قال ما اشتهي اكلها قلت اشتبي يا انا امر اقلب اللي تبي قال يا ولدي سمعك رياء رح للبقالة واشتري خبز فقط هذا اليوم ابي خبز ذهبت يا اخوان خرجت من المستشفى واشتريت خبز واشتريت ماء واشتريت عصير واشتريت اطعمة ادخلتها وعطيتك اخذ الخبز اخذ قطعة من الخبز وغطها بالمو اكلها يوم اكلها التفت اليه بانتفاده ابتسم ابتسم يا لله يا جزاك بك يا حمد ابس سؤال واعذرني على هالسؤال انت يوم انك الحين في المستشفى ما عندك عيال ما عندك بنات نزل راسه شوي ثم رفع راسه وقال يا ولدي إلا عندي عيال وعندي والله وعندي عشرة عيال وبنات عشرة عيال وبنات شبحان الله عشر عيال قال إيه يا ولدي ولكن كبروا تزوجوا وكلهم راح مع عمرته ونسوني وتركوني تركوني في بيتي والله يأتي لي الشتاء ويذبحني البرد أنا عندي ما أحد يلتفت لي يوم من الأيام جاني ارحم اعيالي هذا ارحمها قال يبه قلت يا ولدي والله كنت اظنه يقول تعال نام عندي وكنت اظنه يقول يا يبه ابشر اني سويت لك غرفة ترتاح فيها وتجلس احسن من انك جارس الحين في الحوش وذا بيحك البرد قال يا يبه روح في مكان يصلحنا وترتاح فيه وتريحنا بعد وتريحنا قلت يلا مشينا يا ولدي الله يجزاك خير وأنا كفيف ما أشوف أعمل يقول وداني قال يا يبه أمسك ورقة هذه واجلس بالمكان هذا لين يجيك واحد قلت وش يولدي هذا قال يا يبه اجلس هذا المستشفى العجزة لألهم يعتلون بك حنا صراحة ما حنا فاضي صراحة ما حنا فاضي. صراحة ما حنا فاضي قلت تركي وبديت أنا عمري تسعين سنة بديت أبكي ما كنت تتوقع يوم من الأيام انهم يحذفوني بالمستشفى ما كنت تتوقع يخلوا بالمستشفى الحالي يا ليتني ما خلفت عيال يا ليتني عاقي قل يا عم فيهم احد زارك كم لك العم بالمستشفى قال لي ولدي الحين سنتين قل طيب في احد زارك قال لي سنتين ما احد طرك الباب قلت ما حد طرك الباب قال ولا أحد ترك ولكن وش يا عم ادع لهم إن الله يهديهم إن الله يردهم قال لا يا ولدي رفع يديه للسماء قال والله والله ما أتركهم يوم القيامة والله لا أقف أمام الله وأنا خصيم والله, والله والله والله لا أقف يوم القيامة وأنا خصيمهم <تصفيق> وأنا خصيم <تصفيق> كيف يتركون نابوهم اللي تعب عليهم واللي رباهم كيف يتركون أبوهم اليوم أنهم صغار ما ينام إلا ينامون ويرتاحون كيف يتركون أبوهم ويخلون السنتين ما أحد يدري عنهم خلهم يرتحون وحريهم والله ما أتركهم يوم القيامة ما أتركهم عند الله حكم عدل مساكين يظنون أنهم مرتاحين ثم بدأ يبكي قلت لا يا عم لا تبكي قلوبنا لك وايدينا لك قال يا ولدي صح لك يدك ولك قلب ولكن يا ولدي ما فيه احن من يد الولد وما فيه احن من يد الولد ولا احن من قلبه وبدأ يبكي قلت لا يا عم ادع الله ان الله يجيبهم قال يا يوم يا, يا, رب. يا دهم في الدنيا والاخر نظرت اليه يا اخوان يبكي قلت يا عم ريح من نفسك قال يا ولدي يا ولدي عشرة من عيالي ما فيهم واحد في خير عشرة من عيالي ما فيهم واحد في خير تركت يا اخوان ونبكي ترجت من المستشفى ونبكي جلس الشهر والشهرين والثلاث تذكرت يوم من الايام ابروح اشوف اخبار ذلك الرجل دخلت المستشفى سألت عنه وجدت ونظرت السرير فاضي السرير فاضي سألت الدكاترة قلت يا اخوان يا دكتور وين الشايب اللي كان موجود قال الشايب اللي كان موجود مات من قبل شهر مات. قلت هل احد مر عليه? قال مات. ولا احد در عنه من عياله. اتصلنا عليهم وش يقولون? قلت ابوكم مات. يقول الدكتور. ابوكم مات. قالوا حنا الان مشغولين. غسلوه. وكفنوه ودفنوه. يظن كثير من الناس. يظن كثير من الناس. En dag jeg mjerde ham, og hende måtte og في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد